وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ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 وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام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 ومن يشاقق الله ورسوله فَإِنَّ الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وَأَنَّ للكافرين عذاب النار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 فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم, وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه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 وَإِن تعودون عَدُوًّا لَّن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِن تَعُودُوا عَدُوًّا لَّن فِئَتُكُمْ شَيْئًا كَثُرَتْ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أَنَّ الله شديد العقاب واذكروا إِذْ أَنْتُمْ قليل مستضعفون في الْأَرْضِ تخافون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 وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم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 نعم المولى ونعم النصير واعلموا ان ما ظننتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم, إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان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 ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا اذا نقيتم فئا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا وَإِذْ زين لهم الشيطان أَعْمَالَهُمْ وقال لا ظالم لكم اليوم من الناس وَإِنِّي جَارٌ لكم فَلَمَّا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا والله إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فانبذ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يحسبن الذين كَفَرُوا سَبَقُوا وَلَا لا يعجزون كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ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 وإن جنحوا للسلم فَجَنَحْ لها وتوكل على الله إِنَّهُ هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم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 وإن يكن منكم مئة يغلبوا مِنَ من الذين كفروا قَوْمٌ قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُونَ يغلبوا ألفين بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ والله مع الصابرين مَا كَانَ لِنَبِيٍّ لنبي يَكُونَ لَهُ له حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ الدنيا لَهُ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ الدُّنْيَا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 والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إِلَّا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أَوْلِيَاءُ بعض